أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من كل الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم Allahu rbbukum La ilaha illa hu La ilaha illa Allah Khaliq kulli shayin, fa'abudu wa huwa man خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل أشاء الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار Koniec الله الله ما شاء الله حسنت. لا قوة إلا بالله وما أنا عليكم كذلك نصرف الآخر bo bo bo bo Ona uśmiecha <try> وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الله الله الله الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك زي Jeszcze nie mam اللّه، أَشْهَدُ اللّهِ إِنَّا عَطِينَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَمْبِكَ وَنْحُوِ إِنَّ One don't come more.